لآن, لآن القرآن, القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م ف لام ل ا ل ك ت ا ب ل ا ريب فيه م ن رب ا ل ع ا ل م أم ي ي ن ق و ل و ن ا ف ت م ي ه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أ ت ا ه م من نذير من قبرك لعلهم يهتدون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 افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء إ ل ى الارض ثم يعرج إ ل ي ه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه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 قل يتوفاكم, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترى إذ ا ن ا ك س و ا رؤوسهم ولو ترى إ ذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم, رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فرجعنا فارجعنا نعمل صالحا إ ن ا موقنون ولو شئنا, ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني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 ي خ ر ج ولنذيقنهم أعيدوا ق لهم ل ذوقوا عذاب ا ا ر ل كنتم تكذبون ن به و ل ي من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون ومن أ اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها إن موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه و ج ع ل ن ا ه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل و ج ع ل ن ن ا م ه م أئمة م أ يهدون ن ب ر ا ل م ا صبروا و ح ا ن و يوقنون ا بآياتنا ى ربك هو لفضيله ا ل ق ي ا م ة ف ي م ا ك ا ن و ا فيه ي خ ت ل ف و ن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 فنخرج ر به ز ع افلا تأكل أنعامهم منه و س ه م أ ف يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إ ن كنتم صادقين